الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل اتراءه في حكم الطلاق في الحيط قالوا وأن استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حبة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه أحدها صريح قوله فردها علي ولم يرها شيئا وقد تقدم ديان صحته قالوا فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الأرضعين من الجميع تلك الألفاظ إن صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة كما ستقذون عليه الثاني أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد الشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه في الرجل يطلق امرأته وهي حائد قال لا يعتد بذلك وقد تقدم الثالث أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي وقوله للسائل أرأيت الرابع أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا وكلها صحيحة عنه وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نفس صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها وإذا تعاربت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتواه فوجدناه صريحا في عدم الوقوع ووجدنا أحد الألفاظ حديثه صريحا في ذلك وقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه وغلنا قول ابن عمر رضي الله عنه وما لا أعتد بها وقوله أرأيت إن عجز واستحمق فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه الوقوع ويكون عنه روايتان. وقولكم كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى عليه ولم يعتد عليه بها، فليس هذا بأول حديث خالفه راويه، وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه. وقد روى ابن حديث بريرة وأن بيع الامه ليس بطلاقها وأفتى بخلافه فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه وهذا هو الصواب فإن الرواية معصومة عن معصوم والرأي بخلافها كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقه دقيق ان ما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمة ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في قاء الطلاق الثلاث جملة وأما قوله في حديث من وهب عن ابن أبي ذئب في آخره وهي واحدة فلعن الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ورصرنا إليها بأول وهلة ولكن لا ندري أقالها من وهب من عنده أم ابن أبي ذئب المافع. فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نالا يتيقن أنه بكلامه ويشهد به عليه وترطب عليه الأحكام ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر رضي الله عنه ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة ولم يكن ذلك من ثلاثة أي قلق ابن عمر رضي الله عليه امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وأن حديث ابن جريج عن عطاء النافع عن, عن تطليقة عبد الله حسبت عليه فهذا غايته ان يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذي حسبها أهو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل والله يشهد وكفى بالله شهيدا أن لو تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب إلى سواه وعما حديث أنس منطلق في بدعة أنزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد وإنما هو من حديث إسماعيل بن اميه الذارع الكذاب الذي يذرع ويفصل ثم الراوي له عنه عبد الباقي المقانع وقد ضعفه البرقاني وغيره وكان قد اختلط في آخر عمره وقال الدار قطني يخطئ كثيرا ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة وأن افتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع فلو صح ذلك ولا يصح أبدا فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله فإنه روايه ابن سمعان عن رجل وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد الرجل رجل سماه عن زيد فيان الله العجب اين هاتان الروايتان من روايه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله حافظ الامه عن نافع عن ابن عمر انه قال لا يعتد بها فلو كان هذا الاثر من قبلكم لصلتم به وجنتم. وان قولكم ان تحريمه لا يمنع ترتب اثره عليه كالظهار فيقال اولا هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الأدلة التي هي أرجع منه ثم يقال ثانيا هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح ويقال ثالثا ليس للظهار جهتان جهة حل وجهه حرمه بل كله حرام فإنه منكر من القول وزور فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام باطل بل هو لمنزلة القذف من الاجنبي والردة فإذا وجد ولم يوجد إلا مع مفسدته فلا يتصور أن يقال منه حلال صحيح وحرام باطل بخلاف النكاح والطلاق والبيع فظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامها وإلحاق الطلاق بالنكاح والبيع والاجاره والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أو لا وان قولكم ان النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يخرج به فنعم من أن لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم احدهما والالزان به وتنفيذه والغاء الاخر وابطاله واما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسا ولم يبق له محل واما زواله بالعقار الكاذب فابعد وابعد فإن صدقناه ظاهرا في إقراره، وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كالبا. وعن زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر، فقد تقدم جوابه وأنه ليس في الكفر حلال وحرام. وعن طلاق الهازل، فإن وقع لأنه صادف محلا، وهو أهر لم يجامع فيه فنفد، وكونه هزم أريد به أن لا يترتب أثره عليه، وذلك ليس إليه بل إلى الشارع فهو قد أتى بالسبب التام وأراد أن لا يكون سببا له فلم ينفعه ذلك بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأتي بالسبب الذي نسبه الله سبحانه مفضيا إلى وقوع الطلاق وإنما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضيا إلى حكمه وذلك ليس إليه وأما قولكم إن النكاح نعمة فلا يكون سببه إلا طاعه بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة النعم فيأجوز أن يكون سبب معصيه فيقال قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه والقيد من رجله فليس كل طلاق نقمه بل من تمام نعمة الله على عباده أن نكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج ما كان زوج والتخلص من لا يحبها ولا يلائمها فلم يراني متحاملين مثل المكاح ولا ممتارلين مثل الطلاق. ثم كيف يكون نكماة؟ والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تنسوهم. ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهن. وأن قولكم إن الفروج يحتاط لنا فنعم وهكذا قلنا سواء. فإن احتطنا وأبقي من زوجين على يقين مكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين فإذا أخطأنا فخطأنا من جهة واحدة وان صدنا فصوابنا من جهتين جهة الزوج الأول وجهه الثاني وأنتم ترتكبون عمرين تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين واحلاله لغيره فإن كان خطا فهو خطأ من جهتين فتبين أن الأولى بالاحتياط منكم وقد قال الإمام أحمد في روايته أبي في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء فقال الذي لا يأمر بالطلاق إنما اتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأن قولكم إن النكاح يدخل فيه العزيمه والاحتياط، ويخرج منه بأدنى شيء قلنا ولكن لا يخرج منه إلا بما نصده الله سببا يخرج به منه وعدن فيه وأما ما ينصبه المؤمن عنده ويجعله هو سبب للخروج منه فكلا فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك الوعرة المسلك التي يتجالل أعمة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى ثولتها شجاعة الشجعان وإنما نبهنا على ما أخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بباعته من العلم المسجاه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده وأنه إذا كان من قصر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاصر عن جن ثماره ذراعه فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همه وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغمته عن هذا الشأن البعيد فليعذر منازعه في رغبته عن مرتضاه لنفسه من محض التقليد وينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور والله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب الفاتح لمن أن بعده طالبا لمرضاته من الخير كل باب فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا بكلمة واحدة قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امراته ثلاث نيقات جميع فقام المغضبة ثم قال أن يلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم ويسنده على شرط مسلم فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد فذكره ومخرمة ثقة بلا شك وقد احتج مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه والذين أعلوه قالوا لم يسمع منه وإنما هو كتاب قال أبو طالب سألت أحمد بن عن مخرمة بن بكير فقال هو ثقة ولم يسمع من أبيه إنما هو كتاب مخرمة فنظر فيه كل شيء يقول بلغني عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة وقال أبو بكر إنه أبي خيثمة. سمعت يحيى ابن المعين يقول مخرمة المكير وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الجوري هو ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه. وقال أبو داود لم يسمع من أبيه إلا حديث واحدة حديث الوتيل. وقال سعيد ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة أتيت مخرمة فقلت حدثك أبوك؟ قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن كتاب ابيه كان عنده محفوظا مضبوطا فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه بل الأخذ عن النسخة احوط إلى تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها وهذه طريقة الصحابة والسلف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعلموا بها واحتجوا بها ودفع الصديق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة إلى أنس بن مالك فحمله وعملت به الأمة وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آل عمر ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض ويقول المكتوب إليه كتب إلي فلان أن فلانا اخبره ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبقى بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير فإن الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ والحفظ خوان والنسخة لا تخون ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدا من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب وقال لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله بل كلهم مجمعون على قدور الكتاب والعمل به إلى صح عنده أنه كتابه الزواب الثاني أن قول من قال لم يسمع من أبيه معارض بقول من قال سمع منه ومعه زيادة علم وإثبات قال عبد الرحمن إن أبي حاتم سئل أبي عن مخرمة ابن بكير فقال صالح الحديث قال وقال ابن أبي أويس وجدت في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة عما يحدث به عن أبي سمع من أبيه فحلف لي ورب هذه البنيه يعني المسجد سمعت من أبي وقال علي بن المديني سمعت معنى ابن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعه أشياء من رأس سليمان بن يسار وقال علي ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع منه الشيء اليسير ولم أجد احدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكيل أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي ومخرمة ثقه انتهى ويكفي أن مالكا أخذ كتابه فنظر فيه واحتج به في موطئه وكان يقول حدثني مخرمه وكان رجلا صالحا وقال أبو حاتم سالت إسماعيل بن أبي أويس قلت هذا الذي يقول مالك ابن أنس حدثني ثقه من هو قال مخرمة ابن بكير وقيل لي صالح المصري كان مخرمة من ثقات الرجال قال نعم وقال ابن عدي عن ابن وهد ومعن ابن عيسى عن مخرمة أحاديث حسان مستقيم وأرجو أنه لا بأس به وفي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلاثة حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به وتفسير الصحابي حجة وقال الحاكم هو عندنا مرفوع ومن تأمل القرآن حق التأمور تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة ولم يشرع الله سبحانه ايقاع الثلاث جمله واحده البته قال تعالى حتى الامرتان ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين الا متعاقبتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره اربعا وثلاثين ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضا فلو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين بهذا اللفظ لكان ثلاث مرات فقط وأصرح من هذا قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فلو قال أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كانت مرة وكذلك قوله ويدرع عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلو قالت أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين كانت واحدة وأصرق من ذلك قوله تعالى سنعلمهم مرتين فهذا مرة بعد مرة ولا ينتقد هذا بقوله تعالى يؤتيها أجرها مرتين وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين فإن المرتين هنا هما, هما بعثان وهما مثلان وهما مثلان في القدر كقوله تعالى ضاعت له العذاب بعفين الأحزاب وقوله فأنا تبقى ضعف البقرة أي ضعفي ما يعذب به غيرها وضعف ما كانت تؤتى ومن هذا قول أنس إن القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أي شقتين وفرقتين كما قال في اللفظ الآخر انشق القمر فرقتين وهذا امر معلوم قطع أنه إن من شق القمر مرة واحدة وفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمين وبين ما يكون مثلين وجزئين ومرتين في المضاعفة سالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في آن آل واحد والأول لا يتصور فيه ذلك ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة أنه قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء، إلى أن قال و بعودتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فهذا يدل على ان كل طلاق بعد الدخول فاليطلق احق فيه بالرجعه سوى الثالثه المذكوره بعد هذا وكذلك قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتن النساء فطلقوهن بعدتهن الى قوله فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فهذا هو الطلاق المشروع وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اقسام الطلاق كلها في القرآن وذكر احكامها فذكر الطلاق قبل الدخول وانه لا يمتك فيه وذكر الطلقه الثالثه وأنه تحرم الزوجه على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع وسماه فديه ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعه وهو ما عدى هذه الأقسام الثلاثة وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة وأنه إذا قال لها انت طالق طلقة بائنة كانت رجعية ويلغ وصفها بالبينونه وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض وأن أبو حنيفة فقال تبين بذلك لأن الرجعة حق له وقد أسقطها والجمهور يقولون إن كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها ومنلها العوض أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين وهو جواز الخلع بغير عوض وأن إسقاط حقها من الكسوة والنفقه بغير سؤالها ولا بذلها العوض فخلاف النص والقياس قالوا وايضا فالله سبحانه شرع الطلاق على اكمل الوجوه وانفعه للرجل والمرأة فإنهم كانوا يطلقون في البيلية بربي عدد فيطلق أحدهم المرأة كل من شاء ويرادعها وهذا وإن كان فيه إفق بالرجل ففيه إدرار بالمرأة فنسخ سبحانه ذلك بثلاث وقصر الزوج عليها وجعله أحق بالرجعة من لم تنقض عدتها فاذا استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه فكان في هذا رفق بالرجل اذ لم تحرم عليه بأول طلقة ودو حيث لم يجعل, لم يجعل إليه أكثر من ثلاث فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده فلو حرمت عليه بأول طلقة مطلقها كان خلاف شرعه وحكمته وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة بل إنما ملك واحدة فالزائل عليها غير مأذون له فيه قالوا وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما شرعه لم يملك إبانتها بثلاث مجموعه إذ هو خلاف شرعه ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا دائم قط الا في مرض علم أحدهما طلاق غير المدخول بها والثاني الطلقة الثالثة وما عداه من الطلاق فقد جعل من الزوج فيه الرجعه وهذا مقتضى الكتاب كان تقدم تقديره وهذا قول جمهور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر قالوا لا ينلك إبانته بدون الثلاث إلا في الخلع ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال أنت طالق طلقة لا رجعت فيها أحدها أنها ثلاث قاله ابن المنجشون لأنه قطع حقه من الرجعه وهي لا تنقطع إلا بثلاث فجاءت الثلاث ضرورة الثاني أنها واحدة دائمه كما قال وهذا قول من القاسم لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض فملكها مدونه والخلع عنده طلاق الثالث أنما واحدة رجعية وهذا قول الوحد وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس وعليه الاكثرون فصل وأما المسألة الثانية وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب أحدها أنه تقع وهذا قول الأئمة الأربعة وجنود التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم الثاني انها لا تقع لن ترد لأنه بدعة محرمة والبدعة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد وهذا المنهب حكاه أبو محمد بن حزم وحكي للإمام أحمد فأنكره وقال هو قول الرافضه الثالث أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه قال ابن أحمد وهذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة انتهى وهو قول طاووس واكرمه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الرابع أنه يفرق من المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث من مدخول بها ويقع بغيرها واحدة وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق ابن فيما حكاه عنه محمد بن مصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء فأما من لم يوقعها جولة فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم والبدعة مردودة وقد اعترف عن محمد بن حزم بأنه لو كانت بدعه محرمة لوجب أن تردى وتذكر. ولكن مختار مذهب الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم وستأتي حجه هذا القول وأن من جعلها واحدة فاحتج بالنص والقياس فأما النص فما رواه معمر ومن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا السفداء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال نعم رواه مسلم في صحيحه وفي لفظ ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى واحدة قال نعم وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أن أبي جريج قال أخبرني من بعض من أن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح رأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من يورني وعني إلا كم تبني من هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها تفرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فبعا به كانة وإخوته ثم قال له لسائه ألا ترون أن فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك ام ركانه وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال الإمام احمد حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني جاود بن حسين عن إكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال طلق ركانه عبد يزيد أخو بن المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليه وحزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قالت فقال طلقتها ثلاثه فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإن أتيك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها فكان المعباس يرى أننا الطلاق عند كل طهر قالوا وأن القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة والبدعة مردودة لأنها ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وسائل ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة قالوا لم يكن معنا إلا قوله تعالى فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله سورة النور وقوله ويدرأ عنه العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله سورة النور قالوا وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمين وتستحقون صاحبكم، فلو قالوا نحلف بالله خمسين يمين إن فلانا قتله كانت يمينا واحدة قالوا وكذلك الإقرار بالزنا كما في الحديث أن بعض الصحابة قال لماعز إن أقررت أربعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعقل أن تكون الأرمع فيه مجموعة بفن واحد وأن الذين فرقوا بين مدخول بها وغيرها فلهم حجتان إحدى ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصفداء كان كثير السؤال لابن عباس قال له أنا علمت أن الرجل كان إذا طلق امراته ثلاثة قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى عمر قد تتايع فيها قال أجيزوهم عليهم الحدة الثانية أنه تبين بقوله انت طالق فيصادفها بكر الثلاث وهي ماء، فتلغو ورأى هؤلاء أن إزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها وحديث أبي الصحباء في غير المدخول بها قالوا ففي هذا التفريق موافقه من الجانبين وموافقه القياس وقال بكل قول من هذه الاقوال جماعه من أهل الفتوى كما حكاه ابو محمد المحزم حزم وغيره ولكن عدم الوقوع هو مذهب الإيمانية وحكوه عن جماعه من أهل البيت قال الموقعون للثلاث الكلام معكم في مقامين احدهما تحريم جمع الثلاث والثاني وقوع معجولة ولم كانت محرمة ونحن نتكلم معكم في المقامين فأما الأول فقد قال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن محمد في إحدى الروايات عنه وجماعة من أهل الظاهر إن جمع إن ثلاث سنة احتجوا عليه بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يفرق بين ان تكون الثلاث مجموعه او مفرقه ولا يجوز ان نفرق بين ما جمع الله بينه كما لا نجمع بين ما فرق الله بينه وقال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم يفرق وقال لا جناح عليكم ان طلقتموا نساء ولم تمسوهن الايه ولم يفرق وقال وللمطلقات متاع بالمعروف وقال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم يفرق قالوا وفي الصحيحين ان اولي مرا العجلاني طلق امراته ثلاث بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يامره بطلاقها قالوا فلو كان ذنب الثلاث معصيه لما اقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته أو حين حرمت عليه باللعان فإن كان الأول فالحجة منه ظاهرة وإن كان الثاني فلا شك انه طلقها وهو يدينها امرأته فلو كان خراما لبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت قد حرمت عليه قالوا في صحيح مخاري من حديث القاسم من محمد عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا ضلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحول الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كمذاق الأول فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها الأول على ذوق الثاني عسيلتها قالوا في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس, أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثة ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه أم المؤمنين فقالوا إن أبا حفص طلق امراته ثلاثة فهل لها من نفقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقه وعليها العدة وفي صحيح مسلم في هذه القصة قالت فاطمة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا فقال صدق ليس لك نفقه. وفي لفظ له قالت يا رسول الله إن زيدي طلقني ثلاثا وإني أخاف أن يقتحم علي وفي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثة ليس لها سكن ولا نفقة قال وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى المنعنى عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عباده بن الصامت عن جاود بن عباده بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطريقة فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الله جدك اما ثلاث فله واما تسعمائه وسبعه وتسع فعدوان وظلم ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له ورواه بعضهم عن صدقه ابن أبي عمران عن ابراهيم بن عبيد الله بن عباده الصامت عن ابيه عن جده قال طلق بعض اباء امراته فانطلق دموه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان ابانا طلق امنا الفا فهل له من مخرج فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنه وتسعمائه وسبعه وتسعون اثم في عنقه قال وروى محمد بن شنان عن معلم منصور عن شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثه عن الحسن قال حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه طلق براعته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين اخريين عند القرائين باقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر من كلا أمرك الله أخطأت السنة وذكر الحديث وفيه فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتها لو كنت طلقتنا ثلاثه اكان لي ان اجمعهم قال لا كانت تبين وتكون معصية قالوا وقد روى ابو داود في سننه عن نافع بن هجير ابن عبد يزيد ابن ركانه ان ركانه بن عبد يزيد طلق امرعته سهيمه البته فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا وحده فقال وكان والله ما أردت إلا وحده فردنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان وفي جارة التاللي عن عبد الله علي إن يزيد إلي نكانه عن ابيه عن جده أنه طلق امراته الندتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بها قال واحدة قال الله قال الله قال هو على ما أردت قال الترميلي ما نعرفه الا من هذا الوجه وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ووجه استدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لن قال قالوا هذا أصح من حديث بن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكيمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثا قال أبي جاود لأنه ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانه إنما طلقها البتة قالوا ومن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف وإن كان غيره من إخوته فمجهور العدالة لا تقوم به حجه قالوا وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق والكلام فيه معروف وقد حكى الخطابي أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها قالوا واصحنا معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس وقد قال البيهقي هذا الحديث أحد مختلف فيه البخاري ومسلم فاخرجه المسلم وتركه البخاري وأظنه تركه لمخالفته سائر اللوائة عن ابن عباس ثم ساق الروايات عنه لوقوع الثلاث ثم قال فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح ومجاهد وإكريمه وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن مكير قال ورونه عن معاوية من أمي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاه ثلاثة وأنباه وقال المنجر فغير جائز أن يبنى ابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه وقال الشافعي فإن كان معنى القول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبهه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئا فنسخ قال البيهقي وروايه أكيمة عن ابن عباس فيها تأكيد هذا التاويل يريد البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عكمة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق مراته فهو أحق برجعتها وإنطلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان قال فنحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها كما يتمكن من المراجعة بعد الوحيدة، ثم يزخ ذلك. وقال ابن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين الألفاظ. كان يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أمي بكر رضي الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن فيه منخب والخداع. فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد ولا يريدون به الثلاث فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفذ على التكرار وألزمهم الثلاث وقال الطائفة معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاعا واحدة ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها ثم اعتدوا الطلاق الثلاثة جولة وتتعيعوا فيه ومعنى الحديث على هذا كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثة يوقعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بكر واحدة فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع وقال الطائفة ليس في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجعل الثلاثة واحدة ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه ولا حدة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقر عليه ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث أبي الصحباء قال وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعلم بسنته فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب الذي لا يثبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل. انتهى الشريط الثامن والاربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط التاسع والاربعين